يوم الغد بعيد لولايه يوم الغد بعيد جدد عهدنا الحامل الرايه جدد عهدنا الحامل الرايه يوم الغد بعيد لولايه يوم جدد عهدنا الحامل الراية جدد عهدنا الحامل ولانا لن درع عمري على ولانا لن درع عمري يجن العقيده وراحه وفاي العقيده راحه وفاي يا بعيد لولايه يا ابو الغدير بعيد من الولاد اكرم الباري من الولاد اكرم الباري حب جيت وعدنا للرواي حب جيت وعدنا للرواي تدير <تصفيق> بعيد الاولايه تدع عهدنا الحامل الرايه تدع عهدنا الحامل الرايه شوف الغد بعيد الاولايه شوف تشهد لساحة الوغ حيدر تشهد لساحة الوغ حيدر ضرب العيون ونزلت الايا ضرب العيون ونزلت الايا يوم القدير بعيد لولايه يوم بعيد الحامل الراية جدد عهدنا الحامل الراية. بعيني لولايه يا ابو الغد بعيني لولايه جدد عهدنا الحامل الرايه من بعد بفرش النب الهادي من باط بفرش النب الهادي حمل رساله بروحه شرايه حمل رساله الغدير بعيني لولايه تدع عهدنا الحامل الرايه تدع عهدنا الحامل الرايه يوم الغدير بعيني لولايه يوم الغدير بعيني لولايه هدينا الحامل الرايه تدع هدينا الحامل الرايه جدد البيعه كل سنه مرنا جدد البيعه كل سنه مرنا سيف العداله الامل والغاية. والغايه يوم الغد بعيني لولايه جدد عهدنا الحامل الراية جدد عهدنا الحامل الراية يوم الغدير بعيني لولايه الراية جدد عهدنا الحامل الراية, الرأيه. نترصوا على الفرح بالزينة الفرح بالزينة درسو ما اد نروح مشايي درسو ما اد نروح مشايي يوم الغدير بعيد لولايه يوم الغدير بعيد لولايه قد الحامل الرايه يوم الغدير بعيد لولايه دع عهدنا الحامل الرايه دع عهدنا يا ما تحملنا الالم ويل اه ما تحملنا الالم ويل اه نهجب عمرنا نعت نعي نهجب عمرنا نعت نعي شوف الغدير قيد لولايه شوف بعيد لولايه جدد عهدنا الحامل الرايه جدد عهدنا الحامل الرايه يوم الغدير بعيد الولايه يوم الغدير بعيد الولايه جدد عهدنا الحامل الرايه جدد المشانق والسجل الاجله روح الموال بحب وداية روح الموال بحب وداية يوم الغدير بعيد لولاية يوم الغدير لولاية جدد عهدنا الحامل الراية جدد عهدنا الحامل الراية يوم الغدير بعيد لولاية يوم الغدير بعيد جدع عهدنا الحامل الرايه من هو يريد الجنه يضمينها من هو يريد الجنه يضمينها ترعلنا نهجا ويتبع الرايه ترعلنا نهجا ويتبع الرايه يوم الغدير بعيد الاولىيه يوم الغدير بعيد التسجيل استديوهات مؤسسه الحوراء الإسلامي جدد عهدنا العامل الرايه يوم الغد بعيد الولايه يوم الغد بعيد الولايه جدد دع هجن العامل الرايه حب الصمد مانجل عنا حب الصمد مانجل عنا لو, لو قطعونا نبقى وفايه يوم الغدير بعيني لولايه تدع عهدنا الحامل الرايه تدع عهدنا الحامل الرايه شوف الغدير بعيد